قال اخرج منها مذءوما م ذ ح و ر ا لمن تبعك منهم ل أ م ل ا ن جهنم منكم أ ج م ع ي ن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 وناداهما َََُ ربهما ََُُّ أ َ ل َ م ْ أ َ ن ْ ه َ ك ُ م َ ا عن َْ تلكما ُِْ ا ل ش َّ ج َ ر َِ و َ أ َ ق ُ ل لكما ََُ إ ِ ن َّ الشيطان َََّْ لكما ََُ عدو َ مبين ِ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 انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون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 فهل لنا من شفعاء افيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وما ظلمونا ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون و إ ذ قيل لهم س ك ن و ا هذه ا ل ق ر ي ة وكلوا منها حيث ج ئ ت م وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 أ َ ل َ م ْ يؤخذ َُ عليهم ََِْ ميثاق َُ الكتاب َِِْ أ َ لا َّ يقولوا َُ على َ الله َِّ الا َّ الحق ََّْ ودرسوا َََُ ما َ فيه ِِ والدار ََُّ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ُ خير ٌَْ للذين ََِِّ يتقون َََُّ أ َ ف َ ل َ ا تعقلون ََُِْ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 ف ت ع ايشركون ل الله ى عما、يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ولا ه م ي خ ق و و ن ل يستطيعون لهم نصرا ولا أ ن ف س ه م ينصرون وان تدعوهم إ ل ى الهدى لا يت...